بسم الله الرحمن الرحيم انفلنا امرا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. Waktu ada n Rabb kum lain syakur kum laazidan kum, walain kafar kum innada bilashiddid. Wala Musa in takfuratum wmafi alarz jami'ah. Fainnallah la ألم يأتكم نبء الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسوله بالبينات فردو فردو أيديهم في أفواههم وقالوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجنم مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا يُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مبين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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين Walau sekiranya nukum al arzah min baghdhim, zalka liman khaf maqam, wa khaf wajid, wa istfthahu, wa khab kull jebal ganiid, min ura'ihi jannah, min نَمُوْ وَيُسْقَى مِمَّاۤءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مثَلُ الَّذينَ كفَروا بِرَبِّهِم أَعْمَالُهُم كَرَمَادِ أَعْمَالُهُم كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقُدرُون مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَشَأ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا دَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُونِ اللَّهِ جَمِيعًا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 سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنونوني ونوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 ويضرب الله الأنثى الناس علهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثمث فوق الأرض ما لها من قرار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 بصيركم إلى النار. قل لعبادك الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا ويوفقوا مما رزق لهم سرّاً علانية من قبل أي يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلال.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 Rabbana inni askan tu mazudziyati biwad ghaydi zargin ad beitik al muhram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 شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Rabb jadilah mukim salat, dan dari dzuriyati. Rabbana, dan terkabul doa. Rabb, nafirlah dan untuk anakku dan untuk umatku pada hari akhirat. Dan tidaklah إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَانْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرَ مَكْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَعِنَادَ اللَّهِ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اتِّقَاءٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سَرَابَ بَيْنَهُمْ مِنْ خَطَرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا به